وصحى ما يلحم <تصفيق> وصحى ما يلحم <تصفيق> ليلا ما بتوعل متينه علم صاب ام الحسن والسمره صاب ام الحسن ليلا ما بتوعل صاب ام الحسن والسمره صاب ام الحسن اليوم ما تتفاطمه وصحا ماي الحمر اليوم ما تتفاطمه والأملاكة هلدة معها والعارش ناح وحزين محش الجنية وحزينة على مصاطم والحزين والأملاكة هلدة معها والعارش ناح وحزين والعارش ناح وحزين ضغات <تصحة> الهدي زمرة اصحاب الفتن ضغات وضعت المادي زمرة اصحاب الفتن ضغات المجرمه وتحمى الحمه ضغات المجرمه وتحمى الحمه اللي لعبت علم صاب ام الحسن والسميض المحزينه صاب ام الحسن بجو على المدينه صاب ام الحسن والسميض صاب ام الحسن اليوم ما ما الحمه اليوم ما ما الحمه وسحى ما هاجم ودار الايمان ومارح وفحل الفحول وغدرا ولزار السجيه موجه الهادي الرسول هاجم ودار الايمان ومارح وفحل الفحول وغدرا ولزار السجيه موجه الهادي الرسول ونبت بسمار بضلع وصابيا وسبل بتول ونبت بسمار بضلع وصابيا وسبل من Hish mee Waso ghamma il filtrame Ah- спортliv m hadi hiHA-午 n علم صاب ام الحسن وسمي علم صاب ام الحسن لالا بجموع على صاب ام الحسن وسمي ظل مو حزين علم صاب ام اليوم ما تت فاطمه وسحا ما تت فاطمه وسحا الزهر دوله تبع على الحائط صوبو اكثر محسن وقع على الحائط صوبو محسن وقع ونسها يلمسية والله للزهر انفجاح تهمي للمدمع دمى وسو حمى يلحمى تهمي للمدمع دمى وسو حمى يلحمى بجو على صاب ام الحسن والسميض صاب ام بجو على المدينه صاب ام الحسن والسميض المحزينه صاب ام الحسن اليوم ما تت فاطمه وسحى ماي الحمر اليوم ما Alhamal liya liy ti mo tisci bidmur al-mussar Tnaadi ya bozrat al-haadi shlun ghatta tlutu Alhamal liya liy ti mo tisci bidmur al-mussar قطله يا يما بعدني وقلب ما يريح بالعذاب يحمل عذاب عليك يما معلمة وسحى على المدينه صاب ام الحسن والسمر ظلم وحزين على مصاب ام الحسن ليه لا ما بجو صاب ام الحسن والسمر ظلم وحزين على مصاب ام الحسن اليوم ما ضلع من فاطمة هشام من ابو الاكبر ضلع نفس اتبع السيف في صار مجموع ضلع من فاطمه هشام من ابو الاكبر ضلع نفس اتبع السيف في صار مجموع جمهور نيران المصيبه ما تطفي الدموع جمر نيران المصيبة ما تطفيها الدموع هالمصيبة المؤلمة وسوحة ما يلحمه هالمصيبة المؤلمة وسوحة ما يلحمه الليلة مذجوع المدينة على مصاب والحسين وسماغ المحزينة على مصاب كلمات الشاعر الحسيني حيدر خلف الناصري بصوت الرادود الحسيني نصير الساعدي الهندسة الصوتية والتوزيع حمد البياتي وعدنان المياحي